الموقع الرسمي لفضيله الشيخ محمد صفاء عبد القادر يقدم لكم هذه الماده هذه الماده الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وشيئات اعمالنا انه من يهده الله فلا مضل له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 يا أيها الذين اتقوا الله حق تقاتل ولا تبوتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم واخر لكم ذنوبكم وبيبع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيم أما بعد فإن أصدق الحديث تلاب الله سبحانه وتعالى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 عشا ايبعثك ربك مكاما محمودا الكاسعه 70 من سوره الاسراء يهمنا ان نقف مع احكام هذه الايه التي تعلق بقيام الليل قضيه التهجد على ضوء كتاب الله سبحانه وتعالى وسنه النبي صلى الله عليه واله وسلم ونناقش هذه المساله من زوايا مختلفه من باب فضل هذه المساله ومن باب كيفيه التهجد وقيام الليل على ضوء كتاب الله وسنه النبي صلى الله عليه وسلم ومن زاويه البدع التي ادخلت في هذه العباده وكله مقلوب في الشريعه الاسلاميه لان الاصل في العباده ان لا يعبد الا الله والاصل الثاني ان لا يعبد الا فيما شرع الدين كله يدور في هذين الامرين الدين الاسلامي عباده الانسان للعزه وجل كل العباده تتلخص في ان لا يعبد الا الله ده ملخص الدين الاسلامي لا يعبد الا الله وحده لا شريك له وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون هذه المساله قد اتفقوا عليها او قد يختلف عليها لان بعضهم انهم قد يعبدون غير الله وان لا يعبد الا بما شرع اذا عبست الله وحده لابد ان تعبد الله عز وجل بما شرع يعني على طريقه رسول الله صلى الله عليه واله وسلم والدليل هنا قوله صلى الله عليه وسلم من حديث عائشة مستفق عليه بين البخاري ومسلم انها سمعت النبي تعطى ري يقول من عمل عملا يقصد به عمل شرعي المقصود هنا ليس يعني عمل في مقام الاعمال الدنيويه يقول من عمل عملا ليس عليه امرنا طريقه رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو رد رد مردود باطل لا يقبل كما قال النووي عليه رحمه الله في شرح الحديث اول قضيه في احكام قيام الليل والتهجد الذي ينبغي ان ان يفقى الفضل فضل الذين يتهجدون وفضل الذين يقومون الليل الایه هي واضحه في موضع الاستدلال وان كان فيها خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم لكن الايه تبقى عامه ومن الليل فتهجد به انت ومن قبلك النبي صلى الله عليه وسلم ناقله لك هذه مساله ان قيام الليل نافله يعني من ضمن النوافل ليس بواجب لكن فيه اجر عظيم جدا لما يقول نافله معنى ذلك ان يفقى أن... ان النافله في باب المندوب وما يثاب فاعله ولا يعاقب تاريخه يعني مندوب فيه حسنات كثيره جدا ومطلوب فعله في الشريعه الاسلاميه اذا الايه قررت مشروعيه قيام الليل كعباده مشروعه بالنص القراني في في الايه الايه الذي اشفق عليها اهل ومن الليل فتهجد بي العاص ناقله ونافله عسى ان يبعثك ربك مقام مدهدا في في خصوصيه ان بعثلك والمقام المحمود الذي وعده إياه واختلف به العلماء ولكن الذي يرجع أنه هو الشفاعة الكبرى التي خصه بها في قول أُوتيد الشفاعة الكبرى هذا بالنسبة للنص الأول في قيام الليل النص الثاني من القرآن الكريم وأنت تطالع الآيات في سورة الفرقان تحدثك عن عباد الرحمن و عباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا الى ان وطئه والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما يعني تكلمت الايه من صفات عباد الرحمن الذين هم خاصه العباد عند الله عز وجل انهم يقومون الليل الايه اشارت الى ذلك اللي يبيتون لربهم سجدا وقياما هذه الاات تكلم في شان فضل قيام الليل والتهجد كعباده من العبادات آيه اخرى في سوره الزمر يقول تعالى اما من هو اما من هو قالتا أن انا الليل بيتكلم يقول ساجدا وساجدا يحضر الاخره ويرجو رحمه ربي قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الباب اللي هو الله عز وجل مدح الناس اللي بيقوموا بالليل وهؤلاء الناس وصفهم بانهم على علم يعني بيقول بيقوم الليل قائم ساجد وراكع يحذر الاخره الغرض من هذا انه بيحذر الاخره وبعدين يرجو رحمه ربه يرجو بهذا العمل ان يقبله الله عز وجل وان يصله الجنه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون بهذا العمل لا يقوم به الا انسان عالم عالم بالدين الاسلامي والا تختلف البشريه نازقوه بالليل خائفين من الله عز وجل بالليل وصدق الله تعالى يرجون رحمه ربهم يحضرون الاخره وجماعه بالليل بيعملوا جلابس بيدبروا نوتاني خفض داري لبه بالليل بقول لك امر دقر بالليل وناس بيسلموا بالليل كمان بيدبر مال نهار يقول لك بالليل بعد الساعه 3 ونص عارف نكسر الدكان ده واقول عليه سواء الذين يعلمون والذين لا يعلمون ما الفرق كبير جدا اللي فيه شغل كثير لكن بتختلف المقاصد ناس بيخافوا الله عز وجل يتعبدون لعزه وجل واناشا يجرمون بالليل بقول لك الليل غط الجبال طبعا ده مجرم ثاني يا تاجر سكران يشتغل شغل الـ الـ الـ الاجرام بالليل ولا يمارس الفاحشه بالليل لان الليل غط الجبال تبقى المثل قول عليه سواء الذين يعلمون والذين لا يعلمون الايه تتكلم عن صدق يوم الليل وانها من من صفات الصالحين يعني هذه مساله قضيه قيام الليل والتهجد من صفات عبادي الرحمن من الادله التي وردت في السنه وناقشتها يعني الاحكام الشرعيه بالتفصيل في, في باب الفضل حديث عبد الله بن سلام اورده احمد في مسنده باسناد صحيح انه قال لما دخل النبي صلى الله عليه وآله سلم المدينة أي في حادثة الهجرة انجبل الناس إليه خرجوا لاستقبال وكانت الإشاعة السبقت في أن نبا سلم هو كاذب روجها المشركون ووصفوه بأنه كذاب وأنه ساحر وأنه كارم سبقت الإشاعة إلى المدينة وهذا الرجل يحكي قصة إسلامه وقد كال من كبار علماء اليهود وكان قد سمع الناس يقولون بان محمدا صلى الله عليه وسلم هو كذب فانتظر الفرصه التي يتحقق فيها من هذه المعلومه ولذلك قال انجفل الناس اليه فلما نظرت الى وجهه واستبنته دققت النظر في وجه محمد صلى الله عليه وسلم قال عرفت انه ليس بوجه كاذب فكان اول ما سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم ان قال يا ايها الناس افشوا السلام واطعموا الطعام وصفوا الارحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنه بسلام اذا هذا النص يتحدث في مقام قيام الليل وان النبي صلى الله عليه وسلم لما تكلم عن الذين يدخلون الجنه مباشرة بسلام دون أن يمروا على النار كان من صفات أولئي الناس أنهم يقومون الليل وصلوا بالليل والناس نيام تدخل الجنة بسلام حديد آخر أخرجه الإمام أحمد عليه رحمة الله من رواية سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه قال قال المعسلم أتاني جبريس وهو معلمه صلى الله عليه وسلم فقال لي يا محمد عش ما شئت فإنك ميت وإعمل ما شئت فإنك مجزى به واعبد من شئت فإنك مفارقه واعلم أن شرب المؤمن قيام الليل وعزه استقناه عن الناس حديث صحيح اخرجه احمد معول الالباني عليه رحمه الله والخطاب واضح يا محمد يا عش ما شيط فانك ميت اذا كان بها صلى الله افضل خلق الله انك ميت وانهم يميتون اضع خطوطا تعت قولي عش ما شيته فانك ميت الكل سوف يموت وكل يوم يقول الناس حاجههم الى المقابر والكل ينتظر مصيره ثم قال واعمل ما شئت فإنك مجزى به ودا طبعا في مقام مساله الوعيد او في مقام الترهيب والترغيب في باب الجعمل اي انسان مسؤول عن عمله مجزى به كما ورد في القران فمن, فمن يعمل مثقال ذره خيرا يره وبيع مثقال ذره شرا يره فانك مجزى به واحبب من شئت فإنك مطارق قال يا حبيب النشيد ما ما تحب بتحب الحبيبه وفي دهي وبابا نوم وغداهي ويتزوجتها برضه اهي برضه حتفرى لانه برضه لا بد من ال الموت ولا بد من ترك هذه النعم التي انعم الله عز وجل بها والمصير يوم القيامه ولم ان شرط المؤمن قيام الليل شرف المؤمن ده مقام طبعا بيتكلم عن المؤمن والمؤمنون يتفاوتون في ايمانهم وان الله عز وجل اصلا لا يستوون مش ما قسمهم انا بقى اسلم في حديث الامام مسلم المؤمن القوي خير وحب الى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير فالمؤمنون يقتبون الى مؤمن قوي والى مؤمن ضعيف والانسان لا يقبل ان يكون ضعيفا يعني بقدر المستطاع الانسان ينبغي عليه ان يرقع نفسه بقدر ما يستطيع وان يجاهد نفسه في ان يكون من المؤمنين الاقوياء والقوه هنا ليست قوه بدن كما يتوهم بعضه كعالم الرياضه بيقول الحديث ده القوه هنا وجه المقصود بها يلعب فريق اليوم ضد الفريق الفلاني والمؤمن القوي خيون وحب الى الله وموضعه شغل بتاع 3 ونص و5 البرناري ده الشغل بتاع هوا ساي الى العاب والاقاب واه وا وغلبنا الشغل بتاع هوا وضعف الايمان مش الى العاب ضعيف في الايمان انك لو الايمان قوي ما بتقعد على العاب وبقروش اللي هي مجموعه بتاع اعطالهك بضيع قروش وتبقى تتشرف منافسك وتضيع حق ولادك وتقعد تعمل مشاكل وتسب الناس انتوا الى ديناكم والدور جاي حنخذكم يا عواذيق وكده ده كله ضعف الايمان انت فاهم كلامي ولا ليه علاقه له بهذا طلع. وذلك قال وفي كل خيق بعد اعلم ان شرف المؤمن قياده الليل دامن لقوه الايمان وعزه عز المسلم المؤمن استغناءه عن الناس استغناء عن الناس يعني فيما ينبغي ان يستغنى عنه وليس في دليل على انك تبتعد عن الناس لكن انت تكون عزيز يعني لما تيجي تمكش حاط طواز لكثير مع الناس الواحد هو هو هو يملك وهو من الاغنياء في مقام الشرح لانه عنده اكل بتاع الليله وبكره وبعد بكره وبرضه يقول لك الكرامه لله يا اخواننا بالله يا ساعدونا يا ناس وانت ما محتاج امتى استغلاوا علنا وكلام يطول كلام نحن مع قيام الليل وميل الليل تهجد بيه نابيك لك عسى ان يبعثك ربك بقاحوده تبقى المساله الاولى المساله الثانيه اتامل فيها هذا الموضوع وهي مساله قيام الليل في عدد رجعاته في السنه يعني تقوم الليل بشنه طبعا المساله دي تكلم عنها شيخ الاسلام بسئل عن انسان يعني يقوم الليل أيهما أفضل في حقه أن يصلي أم أن يسترقر أم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم أم يقرأ القرآن فتقدم قال الأصل في قيام الليل هو الصلاة لأنها جامعة لأنها جامعة بين قراءة القرآن وبين الركوع والسجود وبين الذكر والاستخفار لكن قد يكون المبضوط بحق الناس افضل من اطاعه فاذا كان انسان بيقوم الليل حتى ولم يصلي لم يصلي لكنه يستقر الله عز وجل برضه عنده اجر او يقرا القران بالليل ما يستطيع ان يقرا بالنهار او انه يجد له يعني حلاوه بالليل يقرا القران او انه يدعو الله عز وجل ما نادي يختلفوا لازم يثبتوا انه يساله الله عز وجل بالعباده بالليل تسال الله عز وجل من الساعه 3:00 ل 9:00 برضه قيام ليل الاستغفار فهمت الصلابه تسلم قراء ومدارس حتى العلم ومذاكره كتب الشريعه الاسلاميه في ذاك الوقت لخدمه الامه الاسلاميه ولتلقي العلوم ده كله في النهايه بيدخل في باب لكن بيبقى في مقام قيام الليل والعبود للعزه وجلب هذه العبادات الاصل فيها الصلاه وصل 11 ركعه طبعا يختلف فيها العلماء لكن ابن القيم ما ثبت انه قيام الليل اصل 11 ركعه 11 ركعه كان يصليها النبي تعظ و هو الاصل كما قال شيخنا الزباني الاعرفاء في راي التراويح انه ده الصحيح في قيام الليل انها يعني عباده توقيفيه 11 ركعه لا يجوز الزياده عليه عباده توقيفيه ده المنه معه الذي نشريه 11 رجع بالله لانه قال لك في بعض من النواقل يلتزم بها الانسان في نواقض مطلقه وفي نواقض مقيده فالنواقل المقيده تؤدى كما هي في نفل مطلق في اي وقت تكون تصلي الوقت هو ليس فيه نهي تصلي ما شئت الف رجع بالل رجع يكون الوقت وقت صلاه لكن في نواقل قلت ماثور عنه مثل الصلاه الرغيبه مثلا كما مثل لذلك وهي نافله انا ما سلم صلى ركعتين وقال الركعتان الفجر خلو من البدع وما فيها لو في عقار والله يا اخي الرغيبه دي اللي ام دلل له ظريف ان اعملها اربعه لا لا ما يكون ان في بدعه لانها فهي هي سنه لكن عدد الركعات 2 سبحان الله ومثل لذلك قال تحيه المسجد ركعتين هي سنه ما بجوز تعمل لك تحية بتاعت مديد اربع رجعتين من ليه؟ لو قلت والله يا اخي المديد ده ظريف رجعتين ما بكفلهم عمل لك اربع رجعتين شايف المقنش قويسي اربع رجعتين لا ما بجل لك رجعتين حتى يركع رجعتين سنة رجعتين مأسورة بعدد مبعين صلاة العيدين كما ذكر عن الظهر سنة مؤكدة لا يجود للامام ان يزيد عليهم ما بجوز لك تزيد علي رجعتين تقول يا اخي الليل لله انا فرحان جدا والحمد لله فطرنا يا اخوان ليه يا رايكم نعملين اربعة لا لا اثنين بس بدا صلاة الختوف والكتوف هذا خلاه ما الشيخ عليه رغم الله في كتابه صلاة اراويه فقال ليه كأذيب تدخل من ضمن النوافل وده الراجح عندنا في الشيعة الامين التأثي بالنبي عليه وسلم انه تصلح داشا الرجعة وذكر في ذلك حديث عيشة اتفق عليه الشيخان البخاري ومسلم عليهما رحمة الله عن عيشة رضي الله تعالى عنا انها قالت ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد على 11 ركعه في رمضان ولا في غير رمضان يصلي 11 ركعه وبعدين في هوايه شو لك ربما صلى في اول الليل وربما صلى في وسط الليل يعني نام وما كان بعد الافاق ونام الى ان يظهر الفجر فربما نام وصلى في وسط الليل ثم رجع ونام وربما اخذ الى الثلث الاخير من الليل وده هو كان داب انه واسلم يا غالب احياني انه بيصلي بالليل خالص وينتظر صلاه الفجر لكن 11 ركعه 11 بالطريقه دي فيمتق ف11 ركعه ده ثابت في ده ده السنه في اداء هذه الركعات بتختلف الاداء تاع هذه العباده هو في بعد يعني أن اتفقوا على ان الافضلها التطويل يعني الاطاله يهزول يطيل في القراءه وكذا لفعلي تسلم في قولي الصحابي الذي اتى واتى بعد تسلمه وهو جده قائما يصلي في بيته لا في حكم نتعلم بهذا فقمت قال انشبالي فكبي يميني ثم قرأ سوره البقره حتى ظن انه يركع في المئه فواصل حتى ختم البقره ثم افتتح النساء وختمها حتى ثم قرا ال عمران كانت طويلة جدا لكن بيبقى الكلام في في التهجد في الاختلاف في الاحكام الاسس في هذه المساله بتختلف في ادايا من وقت الى وقت في غير رمضان الاصل في هذه الصلاه في ال في طبعا ليس بخاصه قضيه العبايه بيتكلم عن التهجد ذاتا والاحكام وكده ومعاني هذه الكلمات في غير رمضان الموضوع ده ما ما يتعلق يا ولاد الليل عشان رمضان ده, ده بيستمر في حياه الانسان التهجد اسمه تهجد في رمضان وغير رمضان اللي انت نازل عندك الكلمه التهجد دي باجي كان انا هقش عليك قلت اخراي انه دي في رمضان بس لكن كلمه التهجد تعني السهر تعني هنا السهر سهر في مقام اشلاء سهر وتيقظ وده ليس خاص برمضان يعني بغير رمضان فيه رمضان تهجد هنا يقول لك التهجد امتهت تخيل؟ هل أرث التهجد امتهى ورمضان امتهى؟ قال ليك ومنون التهجد كلمة التهجد تعني السهر ويسهل الانسان ليصلي 11 رجال في رمضان وغير رمضان وذلك اسمها, اسمها التهجد اسمها قيام الليل بي دي ابي ممكن ان تسمى بالتراويح لان لبعثا المصطلح قالوا المفردات دي كلها بتعني شيء واحد التهجد ب11 ركعه يعني ما يتخيل التهجد من 2 ونص وانت تجري الجماعه اديني فرنه شويه باجي هبلغت لك القضيه دي التهجد دي هي صلاه الليل صلاه الليل اسمها تهجد ليه تسمى يعني القيام اسمها التراويح هذه مصطلحات لشيء واحد 11 رقعات في غير رمضان الأصل فيها إن تصلق في البيت قال لي مع السلام كان في غير رمضان بصليها في البيت بصلاة في البيت قوم قائد أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة الأفضل إن تصلها في البيت تصليها بناك ديول عارفك ما شهر ففح حمارتك ممكن في البيت جاء في الهوطز هو تصلي دائما أرجع الصباح ديول عارفك ما شهر قمت الليل وقمت بلات جمع اصلي في مساس قيام الليل كذاكره وكل انه وافل الافضل بان ان تصلي شنو تصلي في البيت صلي احياء الرجعه هي 11 وفي البيت في البيت في رمضان الا الافضل ان تصلي في المسجد وان تكون جماعه ودي مساله لا بد ان ننتبه يعني بالنسبه لحكمها في رمضان هي ذاك صلاه القيام وصلاه الليل والتهجد طلب تصلى في المسجد و ثبت في حديث عائجه انا مع سلم صلى في رمضان في اليوم الاول فصلى الناس بالصلاه ثم جاء اليوم الثاني فصلى علي وسلم فقلل عدد الذين يصلوه بعض في اليوم الثالث دخل بيته وقال الصلاه قال بخشيت ان سكب عليكم المهم في عهد عمر رضي الله تعالى عنه لما ذات العله جمع الناس على على ابي بن كعب وقال نعمه البدعه هذه يعني البدعه اللغويه ليست الشرعيه عرفت ذلك لان اصلا هي لا اصل الشريعه صلى الله عليه وسلم ودالت العله فعاد عمر مره اخرى عاد كما كان في العهد الاول كما كان صلى الله عليه وسلم ولكن بعد جوال العله جمعهم وقال يعني من صلى مع امامي حتى ينصرف كل شيء قيام كل بلا قيام ليله والذين ينامون عنها افضل المساله دي في دخلت فيها بدع بعض الطوائف مثل جماعه الاخوان المسلمين وهؤلاء جماعه انا عملت معهم في فتره من فترات حياتي المنهج بتاع حتى البنا منهج بتاع بدع وهو قصدي على التابع لو في اخ مسلم انت طالما انت دول تابع انا بتكلم عن الحثث الشغلانه انت كطالب وكدول تابع لما نهج الاخوان المسلمين ده منهج والحرف من وانا ردت عليه مرات ومرات لكن انا اناقش الان هذه القضيه من باب الشيء بالشيء يذكر واحده من من البدع طب طب البدع اشوروا البدع على المنهج ده حسن المنهج ما منهج مبني على نش البدع والله فقدت المبتدعين من المتصوفه والخوارج والمعتزله كل الكلام ده في اصل منهج بوارد عنده لكن عين هؤلاء الناس كما ما يسمى بمساله ال اللي هو قيام جماعي ده ده ما له لا سبب ده حتى كان يوم من الايام قاعدين في مكتبه لا ونحن الطلبه يجيك واحد يقول لك ليه لا قالوا قال لا قران لا حديث طبعا بيديه توجيه من الزعيم بتاعه العينه اتجندك واتجندك ويقول لك وبتقرا في ورق انت عارف بدفتر في دفاتر بيجي يسبخك انت ما جاي الخبر مرات نوريك يقول لك جيدناك مرات ما فرحي بيسجلها باء في يو توجيهات ده ده يرفع ليه ده ده اللي تاكلك غدا قيام جماعي وين في مسجد فلان فلان و بنتلبل جيب دليل في قيام جماعي بيجوا ورانا احنا القيام شراب في رمضان شي غير رمضان ده بدعه تتلملم في جامع بتاع سته ولا بتاع ده ده بدعه ده عند الاخوان المسلمين موجود هما عارفين الكلام اذا في اخ مسلمين عارف الشغله انا والشغله دي بيعرف تقدر تقدم على هذا ليه انت فاهم كلامي انا بتكلم مع راس المسلم حيوجب ما يوجد دليل لك للملائكه اشاء في غير رمضان تقول قيام جماعي قيام جماعي بتاع نز ده في رمضان في السنه في غير رمضان كل زول يصلي ب اب ما قيام جماعي ويجتوا جهات ويتلملم ده, ده بيعجبوا الجماعه بتاعنا وبيضمنوا الولاء انت جاي ليه الجماعه كلها معاهم ليه لشنو الشغله انا بتاعه واجب عشان يضمنوا جماعه عدهم ليست مؤتسبين بالولاء ايوه جيتوا هاي كلكم جميل جدا يلا نصلي يصلي وبعديه يفترج فهمت صيام جماعي بعد كم يوم كده اها كمان خشيت في الصيام ثاني صيام جماعي هذاك برضه الصيام التفاهم لله ما في دول ديك مشاء صيام ربما انا قررنا داركين نصايم لكن تتنمل ما تكلم دول تقول لي صيام يا جماعه وتتلملموا ثاني وتيجوا توروا لنا صايم وتيجوا صيريه على دبرضه في دح من اختراع جماعه الاخوان والسلمين من اختراع حسن البنا مؤسس هذه الفكره نحن ما بنقبل اي كلام بدون دليل ما عندنا قضيه نعمل بها قلنا ولا بي باخذوا تجينا تقدم دليل بس فهمت عشان ما تعمل لي بلبله ساقه اوع تقول لي نحن قالوا واجتمعنا وقررنا وصدرت نشره ادم شوف محلك وين النشره تاعك ده دي انت جيب قران دي البدعه التي يعني وقع فيها وقع فيها هؤلاء في مقام التهجد في باب البدع والصلاه الاله في قيام رمضان الاصل فيها هي في تصليع ذاك الركعه بين ثلاثه حالات عارف في الشريعه الاسلاميه اما تصليها في اول الليل 11 ركعه كما هي وجانا بعث الله وإما ان يذهب الناس ويناموا دارين اخيرا اشو يمكن السوق يجيبوا حاجات ونكلمهم ونقول لهم اذهبوا دارين اخيرا بعده بعد, بعد ثلاث ساعات مين يصلي الناس بتتوقعوا يصليوا 11 دارين اخيرا السوق الاخير من الليل 11 متصله كده الرسول صلى الله عليه وسلم متصله لكنك اعطيها لهم زي جماعه الاخوان المسلمين كالصوا والله يا اخوان العرب الكبار الاصل في السنن ان عارف السنن الساعه 4 بعد العصر يصلي 8 وقلنا لك اجمع الباقي بعدين ها بعد 3 ونص وقال لك يا بك يا خالد عايز تشتري منك حاجه يا اصلي بالك كان ما نشوفش غلتك ياخد عك يا يقول لي تعالوا وبعدين فاض بره لي ولا عشان ما نجي نمشي نشوف غيره 30 دقيقه تضمننا انت وتفضل لنا كده زي العربون تصلي بين التمنيه عشان تيجي تبقى غيره بعدين يا اصلي بالك عظيم ومشوفش غلتك ولا الصلاه كان احنا نمشي نشوف غير ذاته شطوره بالسبعه 8 وبالليل تيجي تعمل الليل ثاني صلاه والنسوان شايلات العواميد وشايلات العصي شغل ما صار اجتماع اكثر من كونه عباده والله صح وده كله شغل بتاع بتاع قوم مسلمين لغايه ما وصفوا لهم الامر ان جاعلوهم اراليك لقيام الليل في الجامع ده وفي يوم ما ما ما مسائل كثير اراليك اراليك لقيام الليل وده نظموا ركبوه كجندي محترف انت ما تقول لك تعال الجامعه لكن قضيه تقارير بترفع وبجننك معاك وانت ما عارف حاجه ذات هل اي تي داخل هذا تتكبر هذا العام ايه اسمك فلان الفلاني واه عمرك الله اعلم كم تريد ان تعتكف كم يوم ثلاثه يوم هل سبق ان اعتكف معنا قبل ذلك لا وهل تريد ان تعتكف معنا طول حياتك ولا مره تذوق مني ولا مره في جه يا اخي انت مالك مالك الكمانك ما اديك ده شغل بتاع بيدح ساكت هنا في الجامع ده قريب من باي هذا الظرفين ومساجد كثيره فيها ارامين وفيها رز لبن وفيها تعرف يعني الليجابات شغاله موجوده فيها ودي كلها بيفتخر بتاع تجنيد من جماعه الاخوان المسلمين انت فاهم كلامي كل من جماعه الاخوان المسلمين دارين مرميه ولا بتاع انت خليك حر في العباده ده تبقى سياسه الموضوع بتاع السياسه ده موضوع ثاني لكن دي ده ما ينأكل ده ما ممنوع ده الأهواء الأهواء والأمر يجب أن يأكل عدثات الأمور فإن كل رؤية بضعة وكل بضعة ضلالة وكل ضلالة في النار فالشغلان البتجور دي ما عند عصغي دي يقول لك عند عصغي يقول لك عند عصغي يقول لين ولا يقول لك يبدلين حذاش أفرك ما قسم كده ما هو معاه أنت فاهم كلامي؟ وكلمة لأنه تهجد واحد تقول له تلجى واحد صلى التراويح وانتهى تقول له طلعت تهدد يقول لك والله صليت لكن اتهجد ده لسه بالتراويح ما التهجد ده التهجد دي لا صراويح ده 11 ركعه قلنا ليه هنا الرقعه دي دي اسمها تهجد خلاص واحد يصلي التراويح لا والله اللي هو بيصلي التراويح لكن التهجد دي ما قدر يرجع عليها يا اداني التهجد ذات التراويح دي حتى تهجد لكن ده وهم ان في صلاه اسمها تهجد وما في صلاه قائمه بذاتها اسمها تهجد هذه الصلاه التراويح هي تهجد ذات يا حتى عدت تصليتها في اول الليل بدل ان ان, أن تقوم بادايه في اخر الليل اذا علمت ذلك فذا من من الجده التي افقلت على هذه العباده بالنسبه لجماعه اخوان الصيف بالنسبه للتصور ده وده كمان مجتمع ثاني لابوك الشيخ أطلقوا كل ذلك يلعب عليك لعب على الزجون و ح... لعب على حساب الإسلام هذا يدق لك بل بي... كطاعة و أبوك الشيخ يقول لك نعنا النوم ماذا لنه نعنا ناسا السرائي السرائي أجابوا النوم و عقدوا الرائي الليه البرد يالاسوا و اللا لوب يدور كاسوا و ناسوا هده شو يقولوا تعال قابلين بي لما تلقاهم قابل ان نمعوك هاش, هاش بدع فالألات يتقول لك النوم النوم أبويا ليلة اللي هلوف عرسه وعرسك كنت راي شينو اللي هلوف عرسه بنوم قال لك ما تنوم الأصل في هذا في الصلاة إنك تنوم في كل الحالات انت بتنوم ما فيه قيام ليلة ظل طوالي يقول لك ابونا الشيخ ده ما بنوم واصلوا مبنوه دير ريال الليل ريال الليل ما بنوم كله كله ما بتنوم معنى إنه ابتدع ما بتنوم هاي انت صاحب بدع وضلالة لأنه النبي صلى الله عليه وسلم كان بنون النبي صلى الله عليه وسلم بنون صعب الجضية لما أنت يعني أنت أفهم بنون في الصلاة لأنه يتظل بالليل زي ما قال واحد في كتاب اسمه حتى للفاتح في كتاب اسمه قطرات من محور الطريقة الثمانية بتاع الثمانية يتكلم عن عبد المحبوض بنود دائم وقال وكان يدخل الخلوة بأربعين جردات ويظل يعبد لأربعين يوم دون أن ينام نوم ما فيه بيضل بيقعد 40 يوم مبلول والكامل مساهر تابعه ما في سؤال الكامل تابعه لمده 40 يوم ما نام انت دخلته معه جوا يا ده لكن نام واحتمال ذاته ما يمرض ذاته انت عارفه نايم ولا قاعد انت مستهبل العبك يا كسوفي المساليم اللي اعطالات الاسلام حتى مع هذا الموضوع ما بده تهتك او هي العبك صوفي ولا مسلم ولا بقول له ينصر سنه جاب عشان ما له ما فيش ما هيته طيب بقول له ينصر سنه لا ما كتاب السنه، السنه ذاته ما كتاب السنه كشوفش غيرت القوالب انت فاهم كلامي؟ دي مبنيه على ادله ورايات حديث عن انس ابن مالك في متفق ما عليه شيخان البخاري ومسلم ان راسل او الى عائشه رضي الله تعالى عنها يسال عن بعض العبادات اللي تتعلق بالنوافل فساله عن قيام الليل كيف كان يقوم الليل بكم ركعه فقالت ما كان يزيد عليه 11 رجع لا في رمضان ولا في غير رمضان الصيام كيف النافله لو لا حدا ياخذها الرسول بيصلح ده رجع بس من بعد العشاء لغايه الصبح 11 حدا حداجر هذا اليوم 11 ما بيصليها بعد العشاء ومره يا اخيره ياخذ نومه وصلي له مره الاخير لكن بينوم في كل الحالات بينوم ما بيرصاح طوالي ده بعد مشهر طوالي كده لانه هو ابو انه هو ابن مها كامنوه قال له قوم ذيل لا قليلا بعدين اصياب ده قال لهم كانوا يصوم حتى نظن انه لا يفطر وينتهي حتى نهن انه لا يفطر ما حصل قال لهم ما اكمل النبي صلى الله عليه وسلم صيام شهر قط الا رمضان ما حصل ده كلام عائشة استخدمت كمال لكن ما حصل النبي عليه الصلاه والسلام صام له شهر قوال كده من اوله الى اخره ناقله الا رمضان لكن ما حصل اي هقول لك فاين ديما الناس اللي بيوه الراي العام الى اباء الامه للجميع وبعدين سالوا عن الزواج كان متزوج قال احدهم كان لوته عايش رضي الله تعالى عنه ابن هنا بقى سلم فقال احدهم يجتهد والله صحابي جليل واصل اجاده اما انا اققوم الليل والنهار ده صحابي قال لا لا يعني. انا دايره في انت قايله بقى تصلي ليله تعسلهم ضه ليله بدت اتسع بدت, بدت كفكره من عاد النبي صلى الله عليه وسلم لكن اقصلها أما أنا أبقى أقوم الليل ولا أنام وقال الثاني أما أنا أبقى أصوم ولا أستر داري أصوم حياتها وكلها وقال الثالث أما أنا فلا أتذوج النساء فلما أتى النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بما قالته كلمت عيشة رضي الله تعالى عنه يفلان وفلان, وفلان وسألوا عن العبادات وبيلت له واحد قال داري قوم الليل داري خلي النوم كلمت النبي صلى الله عليه وسلم بس كلامنا واحد ثاني قال داير يصوم حياته كلها يعني داير صوم ديما واحد قال ما عاوز يتجوز داير الحول العين بس ماذا قال له مرهم تجغل على العباده بيجيب ثوم ويجيب بصل داير خلى الارض كله كله ايوه فارتل اليهم الراوي قال فارتل اليهم قال يجيبون لهني يجيبوا جماع دليني ارسل اليهم للتحقيق معهم ولبيان ما هم عليه من مخالفات على حسب الامثله فقال انتم الذين قلتم كذا وكذا انت قلت كيف دائرا اقوم الليل مظلوم اهي النوم ابويا ليلى ايوه انت والله يا دايره سوق يا رسول الله تعالى حياتي كلها كده وما فاهم دي فاهم دي ما, دي ما. <تصفيق> ايوه فاهم دي وانت قلت ابقى معالها بلاه تزوج النساء النبي عليه الصلاه والسلام قال له كلام قلبيه مثل الموضوع ده الموضوع ده اي واحد يلعب بنكشبه بالموقف انت فاهم كلامي اما انا ده كلام بنت عايله فاخشاكم واتقاكم واعلمكم بكتاب الله تعالى فاني اقوم الليل وانا تتكلموا فا مين قال اني اقوم الليل مظلوم يعني احسن منني فاني اقوم الليل وانا واصوم وافطر واتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني انتهى ف هذا تلخص لقيام الليل النافلي المواصل الحديث يقول قول هذا واسر لولكم فاستقيموا من كل جانب انه رسول رحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين ومن سلك نهجه واستنى بسنته الى يوم واخر يتاكد قيام الليل يعني اصلا هو سنه لكن بيتاكد في رمضان والحكمه من ذلك اطلب يعني اذا كان الانسان لا لا يقوم الليل في بقيه السنه فيتعقد القيام في هذا على الاقل السنه يوم لمده 30 يوم ليه يعني في اداءه للتراويح والحكمه بذلك ان هنالك غايات كثيره جدا منها في هذا الشهر على وجه التحديد ان ان ان, أن يغفر الله لك ذنوبك اثناء موافقه ليله القدر والشاهد هو قول النبي صلى الله عليه وسلم من قام من حديث ابي هريره ليله القدر ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ده المطلوب يعني انت لما قلنا يتاكد وقال العلماء يتاكد قيام الليل في في رمضان يعني اذا ما جبتك ببقيه السنه في رمضان عشان عشان تقوم تقوم توا وتقوم حتى يسر الله لك دروبك ما تقدم من ذنب وذلك المواقته ليله القدر ولذلك ذكر البخاري بإسناده عن عائشه رضي الله تعالى عنها انها قالت كان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اذا دخل العشر الاواخر من رمضان شد من اجره وعيقظ اهل واحيى ليله والحكمه التشريعيه قالوا لطلبي ليله القدر بيضع هذه الافعال في هذا الشهر وفي العشر الاواخر على وجه التحديد ده حكم بيتعلق بليله يعني انه في في اخر العشر الاواخر بيتاكد كذلك قيام الليل اكثر مما هو مؤكد في بقيه الشهر وقول عائشه رضي الله تعالى عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا دخل العشر الاواخر من ربضان شد بإذراء كناية عن اجتناب النساء ولذلك قال العلماء يقرأ الجماع في العشر الأواخر ويقرأ ليس أن تكون أنت في بيتك وتتنب المرأة وإذا الكرهية تأتي لأن الرجل والمرأة يأتيان للاعتكاف عرفتها؟ والاعتكاف في كلام هل يجود الاعتكاف؟ في كل المساجد ام ان الاعتكاف خاص بالمساجد الثلاثه في خلاف قديم بعضه يقول لا على حد قول بعضنا من حديث ريفه لو قال لا تكاف الا في ثلاثه مساجد المسجد الحرام والمسجد الاقصى وبيت هذا بعضه يطلق الحكم على قوله ولا تبشوا منا وانتم عاكفون في المساجد لكن بيبقى الكلام يعني شد ميزاق الناس يكونوا اكثر عباده في العشر الاواخر لازم انت تكون عبادتك اكثر وتجد المع المثل يعني معكوسه في مجتمعنا الا من رحم ربه ففي بدايه الشهر تلقى الناس اقبلوا على المساجد الجوامع مليانه اليوم الثاني نجد الصف البعد لما يجي العشر الاواخر المفروض الناس كانت يملوا المساجد وشوب العباده تلقى الجماعه كله مش السوق الخبيث والكسوا وكذا العدد قال ما عندي الايام المطلوبه ذات في الشريعه الثانيه كان اذا دخل العشر الاواخر من رمضان شد من اداره واي قضاء اهله في باب التعاون على البر والتقوى الزوجه والاولاد الى اخره واحيى ليله بذكر الله عز وجل و و والاستغفار و و وطلب ليله القدر فيبقى الكلام الان يتلخص في ليله القدر على بوق كتاب الله وسوت عليه الصلاه ليله القدر وما ادراك ما هي القدر ليله القدر هذه اصلا قالوا هي خاص الله عز وجل بها امه محمد صلى الله عليه وسلم يعني من خواص هذه الامه هذه الليله ليس القدر هي خاصه بامه محمد صلى الله عليه وسلم ليست يعني تتعلق بجميع الامم والحكمه من ذلك كما ذكر العلماء ان نضال وجه الخاص بها هذه الامه تكريما للامه وذلك لعل اخرى ويا قصه اعمار الامه الامه دي اعمارها قصيره يعني الله اداليت القدر ليه لانه هذه الامه مقارنه مع الامم السابقه الاعمار الاعمار بتاعها قليله زمان نوح شغال 1000 سنه الا 50 عام دعوه بيتكلم مع ناس تزعوا بيها 50000 يعني الناس بيقولوا الله واحد معناها اعمارهم كانت طويله جدا فالامه المحمديه نبي عليه الصلاه والسلام قال اعمار امتي من حديث انس بن مالك في المسند انا عليه الصلاه والسلام قال اعمار امتي ما بين ال 60 الى ال 70 وقليل من يتجاوز ذلك عام متوسط اعمار الامه 60 لغايه 70 بتموت ما بتفوت يعني 70 ده لو مشيت بعدي اقول لك اوه ماشي ليه 75 سنه وبجرب بعدها حكايه جربت انت فاهم بل كان عمر ام المؤمنين هي قبيله والنبي صلى الله عليه وسلم عاش 63 سنه على ارجح اقوال العلماء فخصها الله عز وجل بالقدس وكان قوله تعالى إنا ان انزلناه في ليله القدر وما ادراك ما ليله القدر جوابه الاستفهام ليله القدر خير من 1000 شهر والمقصود ان ليله القدر هي افضل من 1000 شهر ليت فيها ليله القدر والمقصود اكثر ان الثواب يتضاعف في هذه الليله يعني اللي بيقوم اللي بيقوم بعمل في هذه الليله يوافق هذه الليله يكتب له اجر اجر 1000 شهر اذا كنت وافقت الليله بتصلي ركعتين ركعتين لكن اثر ركعتان في ليله القدر بدل 1000 ركعتين بدل 1000 ركعتين بمدد 1000 شهر المساله بيكون فيها ثواب مضاعف ولذلك لما كان الأمر كذلك يبقى الإنسان يجتهد في أن يواقق هذه الليلة المتألة الثانية أن العلماء اتفقوا على أنها في رمضان وقليل من شزه وقال يمكن أن تكون في جميع أيام أشهر السنة القول ده ما يستند عليه بعض الفقاق قال ممكن لتلقى تكون في شوال ممكن تكون في جهة الحجة وهذا القول ضعيف ما يستطيع دليل لكن اتفقوا على أنها هي في رمضان ليلة القدر التي يتضاعف فيها السواب هي في رمضان ثلاث ما تخرج من رمضان وبهذا يفقى أن موافقة ليلة القدر أمر سهل ما صعب إذا عرفت أنهم اتفقوا على أنها في رمضان يبقى موافقة ليلة القدر أمر سهل ما صعبتها لأننا من زمان كان لحجونا وعدين تلقى ولذلك يقال أن من صلى من حافظ على صلاة التراويح من أول يوم إلى آخر يوم ده بكون لاغاه شوفي إذا انت بصلي التراويح من أول يوم لغاية آخر يوم معناه انت لاغيتك لكن أحد يقول له أول ما يا أخي نحن يا أخي مفتش ليت القدر دي جاءنا كم زمن ما لاغينا انت ده انت لاغاه يعني دمان كان بيحجونا الجماعة اللي أخذنا منهم الدين والله ايه التربية بتاع الصوفية اللي أخذنا منهم الدين ده نحن بتحجيه اللي ساكل كان بيحجونا ويقول لنا لو دي قال agate dikle ta qadr بتجيك نور اه وبعدين لما يجي يقول داير خاتم المونه خاتم المونه بتاع شنو يا اخو انت مستعد له دخل خاب يحجوله وقال ونحنا نقعد نعايل للنوم كده وخاتم المونه يبتدي خاتم المونه معانا اي حاجه تحققها ليك طاف خاتم المونه ولا لا ها انت فاهم كلامي فلاله القدر اذا تصلي التراويح من اول يوم الى اخر يوم بتلاقيها لان اصلا بتخذ 130 يوم. واذا لاقيته اطلق انت ما, ما ما ما تنتظر حاجه معينه ما في ناس بينتظروا والمشكله انه في ناس ناموا وكنوا مستنيين يعني انت صغيره نايم كمان ويقول لك بيجيك نور كده وتنايم وطبعا لا هم فايده القيام الاجي هو قال لك تقوم تقول له نايم فانت المطلوب في الايام دي انك انت تبذل مجهود العمل الصالح عملك هذا اذا اذا اذا, إذا انتهى يعني واظط على ذلك يتضاعف العمل ويكرم الله لك ذنب ده الاصل في المساله انت فاهم ده الاصل في المساله وبالتالي يعني الليله هذه عند العلماء يختلفوا في تحديدها يعني يوم كذا اذا اتفقوا على انها الاط لن هي في رمضان لا تخرج من ايامه فقد يختلف فيها اختلافا كثيرا في كتب الفقه وهذه الليله كما جاء في البخاري عليه الصلاه والسلام ذاك يوم ايام دعا بعض اصحابه قال لهم هلوم هلوم اوريكم اي ليله ليله القدر يا جماعه من الصحابه قاعدين قال لهم تعالوا تعالوا داير اكلمكم على ليله القدر يوم كم قال الراوي فتلاحقها رجاله اختلف فيها اثنين من الصحابه انت عارف الاختلاف الضبيه على الامه كتير بين الخير و يقدر يضيع الخير الصح احنا قلنا شوف في ده لسه ده ما شفناه كويس يطلع ليله واحد باين الكلام بتاع فدا ده لسه ما انا الجاملو يطلع له ثاني واحد بطريقه بحج بيجماعه في انت بتاني انتين الشغالات مين انتين انت اذا ده بعد يومين بي قوم باليوم وليل يجيب له رفقا يقول له كده وادي كبير يعني الرسول في النوم وقال له ايه عمل الاوراد دي باشويه ان الله واحد تاجر شويه يجيب حسن البنا يقول له بيجيها ودا يجيب حلوها بك لما اختلفت فيها اسنان واحد ده صعبه قال ارى بانها في يوم كذا وبعد يوم تعال اوريكم يا وقال له لك أنا أرى أن الرسول سيقول لي ومكذا الثاني قال له لا أنا أعتقد أنه سيقول لي ومكذا يقول لي بي أرى وأعتقد أرى وأعتقد يوم كذا قال له بعد ذلك قال كم عني إبا قد أُسيتها قال له رسول كم عن عياتهم فت نسيت كل كله قال له الله نستهده باختلافكم أنتم إذكرنا لا يريكم إيها ونريكم ألبس كعت السوري فيها أرى وأعتقد وينبغي وهذا هو ديدالنا ده دي شغل الأخوة المصرين ده طب عليك معاكم مسلم يحيرك بالكلام وما عنده موضوع انت ساكت انه هو ينبغي ثم انه هو لا بد هكذا ايوه ثم انه ايه صار الموضوع ما عنده بره اي اي لا ما دخلك ما دخلنا في نيتنا من ذيك الدين والكلام عنده معك ساعتين باير مشي كله كذب ساعتين مايل انه يحيرك بالكذب دبا ني اغني عن انه هو, إن هو على حق وما عنده اي موضوع ده غيرنا صلى على سيدنا المصير بفخر امون الشيخ طلع قراءه وقدم نص وكل كتب ساكت انت فاهم كلامي قوموا علي فكوا قنصيتها بعد ذا قال ومن كان متحررا فليتحررا في العشر الاواخر من رمضان وفي روايه قال في الوتر من العشر الاواخر من رمضان فاصبحت المساله هي لا تخرج من كونه انها في العشر الاواخر الا بالحديث وانها في الوتر من العشر الاواخر هذا الحديث في الوتر بعشره و اخرى وده او تفصيل اوفر وقريب يوصلك للنتيجه وعلى هذا قد لا تخرج من 21 23 25 الى 27 ورجح كثيرون على انها هي ليله ال27 وذلك لحديث ابي بن كعب في صحيح مسلم انه كان يقسم بانها ليله ال27 يقسم بالله وهي الليله التي امر النبي محمد صلى الله عليه وسلم بقيام الاقال ومن اماراتها ان تطلع الشمس طبيحه يومها بيضاء لا شعاله واختلف العلماء في اماراتها وكل اجتهاديه بدءا باجتهاد ابي يعني حتى قول ابي اجتهاد لكن اجتهاد ابي مقبول اكثر من رايه لانه صحابي وهو الراوي والراوي اجرى في البراه باظن قال هي ليله لا بارده ولا ولا سخنه ربيعية وبعض قال بالكسام يعني الكلاف فيها ما بالكوريك دي مرضو اتهادات فيهم ده والاتهادات كثيرة جدا يوخذ منها ونبلك الأمارات هذه الليلة التي يمكن يعتمد عليها ما قاله أبيه إنه من أماراتها التي تدول على أن هذه هي ليلة القدر أن تطلع الشمس صبيحة يومها بيضاء لا شعالها وماذا يقول الانسان يندب ان ان يكثر من الدعاء المندوب انك انت بالله في اليوم ده تكثر من الدعاء وعلى وش التحديد دعاء ورد يعني بعد سلم في حديث عائشه رضي الله تعالى عنها قالت قلت يا رسول الله رايت ان علمت اي ليله ليله القدر ماذا اقول اذا عرفت اذا عرفت ان هذه ليله القدر ماذا اقول قال قولي اللهم انك عفوا تحب العفو عفو عنه اللهم انك عفو تحب العفو واعف عنه هذا ما يتعلق بشق الايه ومن لا يرق تهجد به ناقله لك عسى ان يبعثك ربك مقام محمود اقول قول هذا واستغفر الله واستغفر بقوله